وَالذَّارِيَاتِ ذروى يقسم الله بالرياح التي تدر التراب فالحاملات وقرا وَبِالسُّحُبِ التي تحمل الماء الغزير فالجاريات يسرا وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر فالمقسمات أمرا وبالملائكه التي تقسم ما امرها الله بتقسيمه من امور العباد انما تعدون لصادقه انما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لحق لا مريه فيه وان الدين لواقع وان حساب العباد لواقع يوم القيامه لا محاله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 الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها يسألون أيان يوم الدين متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له يوم هم على النار يفتنون فلجيبهم الله عن سؤالهم يومهم على النار يعذبون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يقال لهم ذوقوا عذبكم هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به استهزاء. إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين لربهم بانتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا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 قل للسائل والمحروم وفي أموالهم حق يتطوعون به للسائل من الناس وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان وفي الأرض آيات للموطنين وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان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 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ الدُّنْيَوِيُّ وَالدِّينِيُّ وَفِيهَا مَا تُوعَدُونَ من خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ فَوَيَرْبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ تَوْ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الْبَعْثَ لَحَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي نُطْقِكُمْ حِينَ تَنطِقُونَ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 فقالوا مطمئنين إياه لا تخف إن رسل من عند الله وأخبره بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير والمبشر به هو إسحاق عليه السلام فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فلما سمعت امراته البشارة أقبلت تصيح من الفرح فلطمت وجهها وقالت متعجبة اتلد عجوز وهي في الأصل عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال لها الملائكة ما أخبرناك به قاله ربك وما قاله لا رد له إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره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 فلا يعمل بعملهم لينجو منه وفي موسى إذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين وفي موسى حين بعثناه الى فرعون بالحجج الواضحه ايه لمن يخاف العذاب الموجع فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون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 وفرعون آتٍ بما يلام عليه من التكذيب والدعاء أنه إله وفي عاد إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العقيم وَفِي عَادٍ قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرا ولا بركة فيها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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَأَتْقَنَّا بِنَاءَهَا بِقُوَّةٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لِآفَاقِهَا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالْأَرْضَ جَعَلْنَاهَا مُمَهَّدَةً لِّلْسَّاكِنِينَ عَلَيْهَا كُلَّ فِرَاشٍ لَّهُمْ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نَحْنُ إِذْ مَهَّدْنَاهَا لَهُمْ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لعلكم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 تأثروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم معصيته إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بيّنوا لداره ولا تجعلوا مع الله إلها اخر اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله معبودا اخر تعبدونه من دونه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 أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل لا بل جمعهم على هذا طغيانهم فتول عنهم فما أنت بملوم فاعرض ايها الرسول عن هؤلاء المكذبين فما أنت بملوم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 من يوم القيامة الذي يعدون فيه بإنزال العذاب عليهم